rằng khi في là tim bon and رَح عنهم وقل الثمام رسوم فيا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا كنا منذرين في ramiyon alim pağa biz رحمة من ربك انه والسميع العليم and then Oh,